بسم الله ا ن الرحمن و و ن الرحيم م م ؤ ن ا ت Niente.、Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. you i、right. you ل ف ي ك ت و ر م م د راتب ا ل ن ا ب you、oh, no. والذين يجدون استغفر لهم أو لا إلا ج د ه ه م ف ي س و ن م ن ه م سخر النابلسي ل ه م ه م م للعلوم الاسلاميه ت ت غ ف ر あ。<音楽>